بسم الله الرحمن الرحيم مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا برعاية أوقاف نوره الملاحي سورة الحج مدنية من مقاصد السورة تعظيم الله سبحانه وتعالى وشعائره والتسليم لأمره التفسير يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يا أيها الناس اتقوا ربكم بانتثال ما أمركم به والكف عما نهاكم عنه إنما يصاحب القيامة من زلزلة الأرض وغيرها من الأهوال أمر عظيم يجب الاستعداد له بالعمل بما يرضي الله يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل, حمل وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد يوم تشاهدونها تغفل كل مرضعة عن رضيعها وتسقط كل صاحبة حمل حملها من شدة الخوف وترى الناس من غياب عقولهم مثل السكارى من شده هول الموقف وليس سكارى من شرب الخمر ولكن عذاب الله شديد فقد أفقدهم عقولهم ولما ذكر الله ما يصاحب قيام الساعة من أهوال رد على الذين ينكرون القيامة والبعث فقال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد ومن الناس من يخاصم في قدرة الله على بعث الأموات دون علم يستند إليه ويتبع في اعتقاده وقوله كل متمرد على ربه من الشياطين ومن أئمة الضلال كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير كتب على ذلك المتمرد من شياطين الإنس والجن أن من اتبعه وصدق به فإنه يضله عن طريق الحق ويسوقه إلى عذاب النار بما يقوده إليه من الكفر والمعاصي.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 ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج يا أيها الناس إن كان لديكم شك في قدرتنا على بعثكم بعد الموت فتأملوا في خلقكم فقد خلقنا اباكم آدم من تراب ثم خلقنا ذريته من مني يقذفه الرجل في رحم المرأة ثم يتحول المني دما جامدا ثم يتحول الدم الجامد إلى قطعة لحم تشبه قطعة اللحم المبضوغة ثم تتحول قطعة اللحم إما إلى خلق سوي يبقى في الرحم حتى يخرج مولودا حيا وإما إلى خلق غير سوي يسقطه الرحم لنبين لكم قدرتنا بخلقكم أطوارا ونثبت في الأرحام ما نشاء من الاجنه حتى يولد في أجل محدد وهو تسعة أشهر ثم نخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالا ثم لتصل إلى كمال القوة والعقل ومنكم من يموت قبل ذلك ومنكم من يعيش حتى يبلغ سن الهرم حيث تضعف القوة ويضعف العقل حتى يصير أسوأ حالا من الصبي لا يعلم شيئا مما كان يعلمه وترى الأرض لا لنبات فيها فإذا أنزلنا عليها ماء المطر تفتحت عن النبات وارتفعت بسبب نمو نباته وأخرجت من كل صنف من النبات جميل المنظر ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير ذلك الذي ذكرناه لكم من بدء خلقكم وأطواره وأحوال من يولد منكم لاجل أن تؤمنوا بأن الله الذي خلقكم هو الحق الذي لا شك فيه بخلاف ما تعبدون من اصنامكم ولتؤمنوا بأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير لا يعجزه شيء وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ولتؤمنوا بأن الساعة آتية لا شك في اتيانها وأن الله يبعث الموتى من قبورهم ليجازيهم على أعمالهم ولما ذكر الله سبحانه حال الضلال بسبب التقليد في الآية الثالثة ذكر حال ضلال رؤوس الكفر في هذه الآية فقال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ومن الكفار من يجادل في توحيد الله بغير علم منهم يصلون به إلى الحق وان اتباع هاد يدلهم عليه ولا كتاب مضيء منزل من عند الله يهديهم إليه فاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق لاويا عنقه تكبرا ليصرف الناس عن الإيمان والدخول في دين الله لمن هذا وصفه ذل في الدنيا بما يلحقه من عقاب ونذيقه في الآخرة عذاب النار المحقة ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ويقال له ذلك العذاب الذي ذقته بسبب ما اكتسبته من الكفر والمعاصي والله لا يعذب أحدا من خلقه إلا بذنب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 ومن الناس مضطرب يعبد الله على شك فإن أصابه خير من صحة وغنى استمر على إيمانه وعبادته لله وإن أصابه ابتلاء بمرض وفقر تشاءم بدينه فارتد عنه خسر دنياه فلن يزيده كفره حظا من الدنيا لم يكتب له وخسر آخرته بما يلقاه من عذاب الله ذلك هو الخسران الواضح يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يعبد من دون الله اصناما لا تضره إن عصاها ولا تنفعه إن أطعها ذلك الدعاء لأصنام لا تضر ولا تنفع هو الضلال البعيد عن الحق يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير يدعو هذا الكافر الذي يعبد الأصنام من ضرره المحقق أقرب من نفعه المفقود لا ساء المعبود الذي ضره أقرب من نفعه ساء ناصرا لمن يستنصره وصاحبا لمن يصحبه إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد إن الله يدخل الذين آمنوا به وعملوا الأعمال الصالحات جنات تجري الأنهار من تحت قصورها إن الله يفعل ما يريد من رحمة من يرحمه وعقاب من يعاقبه لا مكره له سبحانه من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كيده مَا يَفْعَلُ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ لَا يَنْصُرُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِحَبْلٍ إِلَى سَقْفِ بَيْتِهِ ثُمَّ لِيَخْتَنِقْ بِهِ بِقَطْعِ نَفْسِهِ عَنِ الأرض ثم لينظر هل يذهبن ذلك ما يجده في نفسه من الغيظ فالله ناصر النبي شاء المعاند ام ابا وكذلك انزلناه ايات بينات وان الله يهدي من يريد وكما بينا لكم الحجج الواضحه على البعث أنزلنا على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن آيات واضحة وأن الله يوفق بفضله من يشاء لسبيل الهدايه والرشاد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد إن الذين آمنوا بالله من هذه الأمة واليهود والصابئين طائفة من أتباع بعض الأنبياء والنصارى وعبده النار وعبده الاوثان إن الله يقضي بينهم يوم القيامة فيدخل المؤمنين الجنة ويدخل غيرهم النار إن الله على كل شيء من أقوال عباده وأعمالهم شهيد لا يخفى عليه منها شيء وسيجازيهم عليها ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر؟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 إن الله يفعل ما يشاء ألم تعلم أيها الرسول أن الله يسجد له سجود طاعة من في السماوات من الملائكة ومن في الأرض من مؤمن الإنس والجن وتسجد له الشمس ويسجد له القمر وتسجد له نجوم في السماء والجبال والشجر والدواب في الأرض سجودا قياد ويسجد له كثير من الناس سجود طاعة وكثير يمتنع عن السجود له طاعة فحق عليهم عذاب الله لكفرهم ومن يقضي الله عليه بالذلة والمهانة لكفره فليس له أحد يكرمه إن الله يفعل ما يشاء فلا مكره له سبحانه ولما بين الله سبحانه وتعالى من يسجد له طاعة ومن يمتنع عقب ذلك بمصير كل منهما فقال. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم هذان فريقان متخاصمان في ربهم أيهم المحق فريق الإيمان وفريق الكفر ففريق الكفر تحيط بهم النار مثل إحاطة الثياب بلابسها ويصب من فوق رؤوسهم الماء المتناهي في الحرارة يصهر به ما في بطونهم والجلود يذاب به ما في بطونهم من الأحشاء من شدة حره ويصل إلى جلودهم فيذيبها ولهم مقامع من حديد ولهم في النار مطارق من حديد تضرب الملائكة بها رؤوسهم كلما أرادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق كلما حاولوا الخروج من النار من شدة ما يلاقونه فيها من الكرب ردوا إليها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار المحرق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 وفريق الإيمان وهم الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات يدخلهم الله في جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار يزينهم الله بتحليتهم بأسويرة من الذهب ويزينهم بالتحلية باللؤلؤ ويكون لباسهم فيها الحرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد وأرشدهم الله في الحياة الدنيا إلى طيب الأقوال كشهادة أن لا إله إلا الله والتكبير والتحميد وأرشدهم إلى طريق الإسلام المحمود إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم إن الذين كفروا بالله ويصرفون غيرهم عن الدخول في الإسلام ويصدون الناس عن المسجد الحرام مثل ما فعل المشركون عام الحديبية فسوف نذيقهم العذاب الأليم ذلك المسجد الذي جعلناه قبلة للناس في صلاتهم ومن سك من مناسك الحج والعمرة يستوي فيه المكي المقيم فيه والطارئ فيه من غير أهل مكة ومن يرد فيه ميلا عن الحق بالوقوع بشيء من المعاصي عامدا نذيقه من عذاب مؤلم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود واذكر أيها الرسول إذ بينا لإبراهيم عليه السلام مكان البيت وحدوده بعد أن كان مجهولا ووحينا إليه ألا تشرك بعبادتي شيئا بل اعبدني وحدي وطهر بيتي من الأنجاس الحسية والمعنوية للطائفين به والمصلين فيه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ونادف الناس داعيا إياهم إلى حج هذا البيت الذي أمرناك ببنائه يأتوك مشاتا أو ركبانا على كل بعير مهزول مما عانى من السير تأتي بهم الإبل تحملهم من كل طريق بعيد ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ليحضروا ما يعود لهم بالنفع من مغفرة الذنوب والحصول على التواب وتوحيد الكلمة وغير ذلك وليذكر اسم الله على ما يذبحونه من الهدايا في أيام معلومات في عاشر ذي الحجة وثلاثة أيام بعده شكرا لله على ما رزقهم من الإبل والبقر والغنم فكلوا من هذه الهدايا وأطعموا منها من كان شديد الفقر ثم اليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقضوا ما بقي عليهم من مناسك حجهم ويتحللوا بحلق رؤوسهم وقص اظفارهم وازاله الوسخ المتراكم عليهم بسبب الاحرام وليوفوا بما اوجبوا على انفسهم من حج او عمره او هدي وليطوفوا طواف الافاضه بالبيت الذي اعتقه الله من تسلط الجبابرة عليه ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي واحلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم فجتنب الرجس من الأوسان وجتنب قول الزور. ذلك الذي أمرتم به من التحلل بحلق الرأس وقص الأظفار وإزالة الأوساخ والوفاء بالنذر والطواف بالبيت هو ما أوجبه الله عليكم. فعظم ما أوجبه الله عليكم. ومن يجتنب ما أمره الله باجتنابه في حال إحرامه تعظيما منه لحدود الله أي واقعها. وحرماته أي يستحلها فهو خير له في الدنيا والآخرة عند ربه سبحانه ووبيحت لكم أيها الناس الأنعام من الإبل والبقر والغنم فلم يحرم عليكم منها حاميا ولا بحيرة ولا وصيله فلم يحرم منها إلا ما تجدونه في القرآن من حرمة الميتة والدم وغيرهما فابتعدوا عن القدر الذي هو الأوثان وابتعدوا عن كل قول باطل كذب على الله أو على خلقه سُبْحَانَ اللَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَّفُهُ الطَّيْرُ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ اجتنبوا ذلك مائلين عن كل دين سوى دينه المرتضى عنده غير مشركين به في العبادة أحدا ومن يشرك بالله فكأنما سقط من السماء فإما أن تخطف الطير لحمه وعظامه أو تقذفه الريح في مكان بعيد ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ذلك ما امر الله به من توحيده والاخلاص له واجتناب الاوثان وقول الزور ومن يعظم معالم الدين ومنها الهدي ومناسك الحج فان تعظيمها من تقوى القلوب لربها لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق لكم في الهدايا التي تنحرونها بالبيت منافع مثل الركوب والصوف والنسل واللبن إلى أجل محدد بوقت دبحها عند القرب من بيت الله الذي أعتقه من تسلط الجبابره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 ولكل أمة ماضية جعلنا من سكن لإراقة الدماء قربانا لله رجاء يذكر اسم الله على ما يذبحونه من تلك القرابين عند الذبح شكرا لله على ما رزقهم من الإبل والبقر والغنم فمعبودكم بحق أيها الناس معبود واحد لا شريك له فله وحده قادوا بالإذعان والطاعة وأخبر أيها الرسول الخاشعين المخلصين بما يسرهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصادرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون. الذين إذا ذكر الله خافوا من عقابه فابتعدوا عن مخالفة أمره ويصبرون إن أصابهم بلاء ويؤدون الصلاة تامة. وينفقون في وجوه البرث مما رزقهم الله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صوائر فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون والإبل والبقر التي تهدى إلى البيت جعلناها لكم من شعائر الدين وأعلامه لكم فيها منافع دينية ودنيوية فقولوا بسم الله عند نحرها بعد أن تصفق قوائمها وهي قائمة قد ربطت إحدى يديها حتى لا تشرد فإذا سقطت بعد النحر على جنبها فكلوا أيها المهدون منها وأعطوا منها الفقير الذي يتعفف عن السؤال والفقير الذي يتعرض ليعطى منها كما ذللناها لكم لتحملوا عليها وتركبوها ذللناها لكم فانقادت إلى حيث تنحرونها تقربا لله لعلكم تشكرون الله على نعمة تذليلها لكم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 لن يصل إلى الله لحوم ما تقدمونه من هدايا ولا دماؤها ولن ترفع إليه لكن يرفع إليه اتقاؤكم الله فيها بأن تخلصوا له في امتثالكم للتقرب بها إليه كذلك دللها الله لكم لتكبروا الله شاكرين إياه على ما وفقكم له من الحق وأخبر أيها الرسول المحسنين في عبادتهم لربهم وفي تعاملهم مع خلقه بما يسرهم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور إن الله يدفع عن الذين آمنوا بالله شر أعدائهم إن الله لا يحب كل خوان لأمانته كفور لنعم الله فلا يشكر الله عليها بل يبغضه ولما بين الله سبحانه وتعالى أنه يدافع عن المؤمنين فاطمأنت نفوسهم أذن لهم في قتال الكفار فقال أذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير أذن الله للمؤمنين الذين يقاتلهم المشركون بالقتال لما وقع عليهم من ظلم أعدائهم لهم وإن الله على نصر المؤمنين على عدوهم دون قتال لقدير لكن حكمته اقتضت أن يختبر المؤمنين بقتال الكافرين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله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 إن الله لقوي عزيز الذين أخرجهم الكفار من ديارهم ظلما لا لجرم ارتكبوه إلا أنهم قالوا ربنا الله لا رب لنا غيره ولولا ما شرعه الله للأنبياء وللمؤمنين من قتال أعدائهم لاعتدوا على مواطن العبادة فهدموا صوامع الرهبان وكنائس النصارى ومعابد اليهود ومساجد المسلمين المعدة للصلاة فيها يذكر المسلمون الله ذكرا كثيرا ولا ينصرن الله من ينصر دينه ونبيه إن الله لقوي على نصر من ينصر دينه عزيز لا يغالبه أحد الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور هؤلاء الموعودون بالنصر هم الذين ان مكناهم في الارض بالنصر على اعدائهم ادوا الصلاه على اكمل وجه واعطوا زكاه اموالهم وامروا بما امر به الشرع ونهوا عما نهى عنه ولله وحده مرجع الامور في الثواب عليها والعقاب وان يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وان يكذبك ايها الرسول قومك فاصبر فلست أول من كذبه قومه من الرسل فقد كذب قبل قومك قوم نوح نوحا وكذبت عاد هودا وتمود صالحا وقوم إبراهيم وقوم لوط وكذب قوم إبراهيم إبراهيم وكذب قوم لوط لوطا وأصحاب مديا وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير؟ وكذب أصحاب مدين شعيب، وكذب فرعون وقومه موسى، فأخرت عن أقوامهم العقوبة استدراجا لهم، ثم أخذتهم بالعذاب. فتأمل كيف كان إنكار عليهم، فقد أهلكتهم بسبب كفرهم. فكأي من قرية اهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد فما أكثر القرى التي اهلكناها وهي ظالمة بكفرها بعذاب مستأصل فديارها مهدمة خالية من سكانها وما أكثر الأبار الخالية من ورادها لهلاكهم وما أكثر القصور العالية المزخفة التي لم تحصن ساكنيها من العذاب أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى أبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فلم يسر هؤلاء المكذبون بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في الأرض ليعينوا آثار تلك القرى المهلكة فيتفكروا بعقولهم ليعتبروا ويسمعوا قصصهم سماع قبول ليتعظوا فإن العمل سعمل البصر بل العمل مهلك المرد هو عمل بصيرة بحيث لا يكون لصاحبه اعتبار ولا اتعاض ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون ويستعجلك أيها الرسول الكفار من قومك بالعذاب المعجل في الدنيا وبالعذاب المؤجل في الآخرة لما أنذروا بهما ولن يخلفهم الله ما وعدهم به منه ومن المعجل ما حل بهم يوم بدر وإن يوما من العذاب في الآخرة مثل ألف سنة مما تعدون من سني الدنيا بسبب ما فيه من العذاب وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير وما أكثر القرى التي أمهلتها بالعذاب وهي ظالمة لكفرها ولم أعاجلها به استدراجا لها ثم أخذتها بعذاب مستقصر وإلي وحدي مرجعهم يوم القيامة فأجذيهم على كفرهم بالعذاب الدائم قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين قل يا أيها الناس إنما أنا لكم منذر أبلغكم ما أرسلت به واضح في إنذاري فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم فالذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات لهم من ربهم مغفرة لذنوبهم ولهم رزق كريم في الجنة لا ينقطع أبدا والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم والذين سعوا في التكذيب بآياتنا مقدرين أنهم سيعجزون الله ويفوتونه فلا يعذبهم أولئك أصحاب الجحيم يلازمونه كما يلازم الصاحب صاحبه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم وما بعثنا من قبلك أيها الرسول من رسول ولا نبي إلا إذا قرأ كتاب الله ألقى الشيطان في قراءته ما يلبس به على الناس أنه من الوحي فيبطل الله ما يلقيه الشيطان من إلقائه ويثبت آياته والله عليم بكل شيء لا يخفى عليه شيء حكيم في خلقه وتقديره وتدبيره ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ يلقي الشيطان في قراءه النبي ليصير الله ما يلقيه امتحانا للمنافقين وللذين قست قلوبهم من المشركين وان الظالمين من المنافقين والمشركين لفي عداوه لله ورسوله وبعد عن الحق والرشاد وليعلم الذين قوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم وليتيقن الذين أعطاهم الله العلم أن القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي أوحى به الله إليك أيها الرسول فيزداد إيمانا به فتخضع له قلوبهم وتخشع وإن الله لهذ الذين آمنوا به إلى طريق الحق المستقيم الذي لعوج جفيه جزاء لهم على خضوعهم له ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم ولا يزال الذين كفروا بالله وكذبوا برسوله في شك مما أنزل الله عليك من القرآن مستمرين حتى تأتيهم الساعة فجأة وهم على ذلك أو يتيهم عذاب يوم لا رحمة لهم فيه ولا خير وهو يوم القيامة بالنسبة لهم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم الملك يوم القيامة يوم يأتي هؤلاء ما كانوا يوعدون به من العذاب لله وحده لا منازع له فيه هو سبحانه يحكم بين المؤمنين والكافرين فيحكم لكل منهم بما يستحقه فالذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات لهم ثواب عظيم هو جنات النعيم المقيم الذي لا ينقطع والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين كفروا بالله وكذبوا بآياتنا المنزلة على رسولنا لهم عذاب مذل يذلهم الله به في جهنم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين والذين تركوا ديارهم واوطانهم طلبا لمرضات الله واعزاز لدينه ثم قتلوا في الجهاد في سبيله او ماتوا ليرزقنهم الله في الجنه رزقا حسنا دائما لا ينقطع وان الله سبحانه له خير الرازقين لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ لَيُدْخِلَ النَّهُمُ اللَّهُ مَوْضِعًا يَرْضَوْنَهُ وَهُوَ الْجَنَّةُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ بِأَفْعَالِهِمْ وَنِيَاتِهِمْ حَلِيمٌ حَيْثُ لَمْ يُعَاجِلْهُمْ بِالعُقُوبَةِ عَلَى مَا فَرَطُوا فِيهِ ذَلِكَ ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ان الله لعفو غفور ذلك المذكور من إدخال المهاجرين في سبيل الله الجنة ومن الإذن بمقابلة المعتدي بمثل ما اعتدى بحيث لا إثم عليه في ذلك فإذا عاود المعتد اعتداءه فإن الله ينصر المعتد عليه إن الله عفو عن ذنوب المؤمنين غفور لهم ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك النصر للمعتدى عليه لأن الله قادر على ما يشاء ومن قدرته إدخال الليل في النهار والنهار في الليل بزيادة أحدهما ونقص الآخر وأن الله سميع لأقوال عباده عليم بأفعالهم لا يخفى عليه شيء منها وسيجازيهم عليها ذلك بأن الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذلك المذكور من إدخال الله الليل في النهار والنهار في الليل لأن الله هو الحق فدينه حق ووعده حق ونصره للمؤمنين حق. وأن ما يعبده المشركون من دون الله من الأوثان هو الباطل الذي لا أساس له وأن الله هو العلي على خلقه ذاتا وقدرا وقهرا الكبير الذي له الكبرياء والعظمة والجلال ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرا ان الله لطيف خبير الم تر ايها الرسول ان الله انزل من السماء مطرا فتصبح الارض بعد نزول المطر عليها خضراء بما من النبات ان الله لطيف بعباده حيث انزل لهم المطر وانبت لهم الارض خبير بمصالحهم لا يخفى عليه شيء منها له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله له الغني الحميد. له وحده ملك ما في السماوات وملك ما في الأرض، وإن الله له الغني الذي لا يفتقر إلى أي مخلوق من مخلوقاته المحمود في كل حال.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 إن الله بالناس لرؤوف الرحيم ألم تر أيها الرسول أن الله ذلل لك وللناس ما في الأرض من الدواب والجمادات لمنافعكم وحاجتكم وذلل لكم السفن تجري في البحر بأمره وتسخيره من بلد إلى بلد ويمسك السماء حتى لا تسقط على الأرض إلا بإذنه فلو أذن لها أن تسقط عليها لسقطت إن الله بالناس لرؤوف رحيم حيث سخر لهم هذه الأشياء مع ما فيه من ظلم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور والله هو الذي أحياكم حيث أوجدكم بعد أن كنتم معدومين ثم يميتكم إذا انقضت أعماركم ثم يحييكم بعد موتكم ليحاسبكم على اعمالكم ويجازيكم عليها إن الإنسان لكثير الجحد لنعم الله مع أنها ظاهرة بعبادته معه غيره لكل امه جعلنا من سكنهم ناسكوا فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم لكل أهل ملة جعلنا شريعة فهم يعملون بشريعتهم فلا ينازي عنك أيها الرسول المشركون وأهل الأديان الأخرى في شريعتك فأنت أولى بالحق منهم لأنهم أصحاب باطل وادعوا الناس إلى إخلاص التوحيد لله انك على طريق مستقيم لعوجاج فيه وان جادلوك فقل الله اعلم بما تعملون وان امتنعوا الا ان يجادلوك بعد ظهور الحجه ففوض امرهم الى الله قائلا على سبيل الوعيد الله اعلم بما تعملون من عمل لا يخفى عليه من اعمالكم شيء وسيجازيكم عليها الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون الله يحكم بين عباده مؤمنهم وكافرهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون في الدنيا من أمر الدين ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ألم تعلم أيها الرسول أن الله يعلم ما في السماء ويعلم ما في الأرض لا يخفى عليه شيء مما فيهما إن علم ذلك مسجل في اللوح المحفوظ إن علم ذلك كله على الله سهل ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير ويعبد المشركون من دون الله أصناما لم ينزل الله حجة على عبادتها في كتبه وليس لهم عليها دليل من علم وإنما مستندهم التقليد الأعمى لأبائهم وليس للظالمين من نصير يمنعهم مما يحل بهم من عذاب الله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل افانبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير واذا تقرا عليهم اياتنا في القران واضحات تعرف في وجوه الذين كفروا بالله انكارها من عبوسهم عند سماعهم لها يكادون من شدة الغضب يبطشون بالذين يقرؤون عليهم اياتنا قل لهم أيها الرسول أفأخبركم بما هو شر من غيظكم وعبوسكم هو النار التي وعد الله الكفار ان يدخلهم فيها وساء المصير الذي يصيرون إليه يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له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 يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له واعتبروا به إنما تعبدون من أصنام وغيرها من دون الله لن يخلقوا دبابا على صغره لعجزهم ولو اجتمعوا كلهم على أي يخلقوهما خلقوه وإذا أخذ الدباب شيئا مما عليهم من طيب وما أشبهه لم يقدروا على إنقاذه منه وبعجزهم عن خلق الدباب وإنقاذ أشيائهم منه تبين عجزهم عما هو اكبر من ذلك فكيف تعبدونها مع عجدها من دون الله ضعف هذا الطالب وهو الصنم المعبود الذي لا يستطيع إن ما استلبه الذباب منه وضعف هذا المطلوب الذي هو الذباب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز ما الله حق تعظيمه حين عبدوا معه بعض مخلوقاته إن الله لقوي ومن قوته وقدرته خلق السماوات والارض ومن فيهما عزيز لا يغالبه أحد بخلاف اصنام المشركين فهي ضعيفه ذليله لا تخلق شيئا الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير الله سبحانه وتعالى يختار من الملائكة رسلا ويختار من الناس رسلا كذلك فيرسل بعض الملائكة إلى الأنبياء مثل جبريل أرسله إلى الرسل من البشر ويرسل الرسل من البشر إلى الناس إن الله سميع لما يقوله المشركون في رسله بصير بمن يختاره لرسالته يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يعلم سبحانه ما عليه رسله من الملائكة والناس قبل خلقهم وبعد موتهم وإلى الله وحده ترجع الأمور يوم القيامة حيث يبعث عباده فيجازيهم على ما قدموا من عمل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع لهم اركعوا واسجدوا في صلاتكم لله وحده وافعلوا الخير من صدقة وصلة وغير ذلك رجاء أن تفوزوا بالمطلوب وتنجوا من المرهوب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 هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم نصيد. وجاهدوا في سبيل الله جهادا خالصا لوجهه هو اختاركم وجعل دينكم سمحا لا ضيق فيه ولا شدة هذه الملة السمحه هي ملة أبيكم إبراهيم عليه السلام وقد سماكم الله المسلمين في الكتب السابقة وفي القرآن ليكون الرسول شهيدا عليكم أنه بلغكم ما امر بتبليغه ولتكونوا أنتم شهودا على الأمم السابقة أن رسولها بلغتها فاشكروا الله على ذلك بالاتيان بالصلاة على أكمل وجه وأعطوا زكاة أموالكم والجاوا إلى الله واعتمدوا عليه في أموركم فهو سبحانه نعم المولى لمن تولاه من المؤمنين ونعم النصير لمن استنصره منهم فتولوه يتولكم واستنصروه ينصركم